من سورة الفتح يتلوها القارئ الشيخ محمد حشاد ضيف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وهو من جمهورية مصر الشقيقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله رؤيا في حق لا تدخلن الحرام إِذًا الْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ آمنين مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ لا فعلم ما لم تعلمو، فجعل من دون ذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره فبالشهيدا <تصفيق> <تصفيق> محمد Muhammad ترى هم ركعا سجدا يبتغون الله ورضوانا صدق الله